أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاشر الأحبة معاشر طلاب العلم سأتكلم معكم في هذه الدقائق عن سورة عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى سورة هي قد قال الشافعي رحمه الله عز وجل عنها لو ما أنزل الله سبحانه وتعالى على قلقه حجة إلا هذه الصورة لكفتهم هذه الصورة كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عز وجل يذكر بها دائما ويعض بها الناس دائما ويتدارس مع الناس ومع طلاب العلم فيها وعنها هذه الصورة هي من كلام الله سبحانه وتعالى كلام الله الذي هو عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هذا الكلام الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وتحدث بالقرآن الله سبحانه وتعالى وتكلم بالقرآن الله سبحانه وتعالى فهذا المصحف هو كلام الله عز وجل هو كلام الله على الحقيقة فهو وغير مخلوق ومنه بدأ وإليه يعود كان السلف رحمهم الله عز وجل يقولون القرآن كلام الله ثم لما ظهر أهل البدع والأهواء وقالوا القرآن مخلوق قال السلف القرآن كلام الله غير مخلوق ثم لما قال أهل البدع والأهواء القرآن مخلوق من جبريل قال أهل السنة والجماعة رحمهم الله عز وجل القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدء وإليه يعود لذا قال الإمام أحمد رحمه الله لو زادوا لزيدنا لو زادوا لزيدنا أي لو زادوا في صرف كلام الله سبحانه وتعالى عن ما جاء في كتاب الله وعما جاء في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بالتحريف أو التبديل أو التأويل أو غير ذلك فإننا نزيد في التقييد فإننا نزيد في التقييد فكان اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى أنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه وإليه يعود هذه الصورة من كلام الله سبحانه وتعالى التي قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله سبحانه وتعالى على خلقه حجة إلا هذه الصورة لكفتهم هي صورة العصر هي صورة العصر الذي قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في أول ثلاثة الأصول اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل ثم ذكر هذه المسائل ودلل على هذه المسائل بصورة العصر وشيخ الإسلام رحمه الله عز وجل من طريقته وعادته أنه في كثير من رسائله يبدأ بقوله رحمه الله اعلم رحمك الله ومعنى اعلم أي تعلم ومعنى اعلم أي تعلم رحمك الله أي الرحمة من الله أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ويوفقك فيما يستقبل من أمرك الرحمة من الله تشتمل على أمرين على أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وأن يوفقك الله سبحانه وتعالى فيما يستقبل من أمرك وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتب العقائد في كثير منها يقول اعلم رحمك الله أي يا عبد الله إن تعلمت هذه العقيدة العقيدة المبنية على كتاب الله العقيدة المبنية على سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه العقيدة المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف على فهم سلف هذه الأمة فإنك مرحوم فإنك مرحوم وإنك قد تخلت تحت رحمة الله سبحانه وتعالى لأنك أصبحت من أصحاب العقيدة الإسلامية الصحيحة فإذا كان الأمر كذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيغفر لك ما تقدم من ذنبك وسيكون لك التوفيق فيما يستقبل من أمرك فالتوحيد إذا كان العبد على كمال في التوحيد وعلى تحقيق للتوحيد وعلى الأخذ بالتوحيد وترك نواقض التوحيد وكذلك ترك نواقص التوحيد فإنه إذا كان العبد على هذا الباب من ترك النواقض المخرجة من التوحيد أو ترك النواقص التي تنقص التوحيد فإنه سيكون مرحوم فسيغفر الله له سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر فالتوحيد أمره عظيم لذلك الله سبحانه وتعالى بعث جميع المرسلين لتقرير توحيده سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى في خلقه للجن والانس للطاعة قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنهما إذا سمعت يا عبد الله في قول الله ليعبدون أو اعبدوا الله سبحانه وتعالى أي وحدوا الله عز وجل ففي هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال عبد الله بن عباس إذا سمعت قول الله في كتابه اعبدوا الله أو ليعبدون أي ليوحدون لذا شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في ثلاث الأصول قال ليعبدون أي يوحدون والتوحيد معناه هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال المكلفين وهو توحيد الألوهية الذي من أجله بعث الله سبحانه وتعالى الرسل ومن أجله ومن أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة ومن أجله أقام سوق الجنة والنار ومن أجله انقسم الناس إلى كفار وفجار وإلى أهل إسلام ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واشتنبوا الطاغوت فالله سبحانه وتعالى بعث جميع المرسلين لتحقيق هذا التوحيد ألا وهو توحيد رب العالمين والتوحيد الذي من أجله بعث الله سبحانه وتعالى الرسل هو توحيد الألوهية لأن أهل الشرك والكفر كانوا, كانوا يقرون في الجملة بتوحيد الربوبية ولكن الذي كان من أجله أن بعث الله سبحانه وتعالى الرسل وأقام سوق الجنة والنار وكان الجهاد في سبيل إنما هو لتحقيق توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد فكما أنت يا عبد الله تحج لله وكذلك تصلي لله وكذلك تعتمر لله وكذلك تزكي لله وتصوم لله كذلك أنواع العبادات الأخرى هي لله الدعاء يكون لله سبحانه وتعالى فصاحب لا إله إلا الله إذا دعا فإنه يدعو الله عز وجل وصاحب لا إله إلا الله إذا استغاث فإنه يستغيث بالله عز وجل وصاحب لا إله إلا الله إذا توكل فإنه يتوكل على الله وصاحب لا إله إلا الله إذا استعان فإنه يستعين بالله فإننا نقرأ في الليل في اليوم والليلة سبعة عشر مرة إياك نعبد وإياك نستعين أي أننا لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك سبحانك وتعالى هذه الصورة ألا وهي صورة العصر بدأ الله سبحانه وتعالى في أولها بقسم عظيم فقال سبحانه وتعالى والعصر، وقد اختلف أهل التفسير رحمهم الله عز وجل في المراد بالعصر في هذه الصورة من أهل التفسير من قال إن المراد بالعصر في هذه الصورة هو عصر النبوة ومن أهل التفسير من قال إن المقصود بالعصر في هذه الصورة هو أو هي صلاة العصر ومن أهل التفسير من قال إن المقصود بهذه الصورة وهو قول جماهير أهل التفسير رحمهم الله أن المقصود بالعصر في هذه الصورة هو الزمان والدهر هو الزمان والدهر وهذا هو قول جماهير أهل التفسير رحمهم الله عز وجل قال والعصر والواو حرف قسم ومعلوم أن حروف القسم ثلاثة الواو والتاء والباء وهنا الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر ولله عز وجل أن يقسم بمخلوقاته ولا يجوز لنا نحن العبيد أن نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى فإذا أقسمت يا عبد الله بمخلوق فإنك قد أشركت بالله سبحانه وتعالى فإن هذا القسم بالمخلوقات هو خصيصة من خصائص الله سبحانه وتعالى ولا يجوز لك يا عبد الله أن تقسم بمخلوق أبدا الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بالمخلوقات كما جاء كثيرا هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى والليل والشمس كل هذه الآيات فيها اقسام بالمخلوقات ولكن مما من الخالق الذي هو الله سبحانه وتعالى أما نحن فإنه لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل وقد ثبت في الحديث الحسن عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال ليس منا من حلف بالأمانة أي ليس على هدينا ودلنا وطريقتنا الواجبة من حلف بالأمانة وأما قول المرجئة يقولون ليس منا أي على الكمال وهذا غلط وإنما المقصود بليس منا أي ليس على طريقتنا الواجبة وقد نبه وقد نبه على ذلك الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في كما كما نقل ذلك عنه الخلال في كتاب السنة فالمقصود أن إذا قلت ليس منا كما جاء من غشى كما صح بصحيح مسلم من غشى فليس منا ليس المقصود أنه ليس منا على الكمال أو على استحباب لا وإنما المقصود على, على الواجب وأنه ليس على طريقتنا الواجبة فهذا الذي أقسم بغير الله سبحانه وتعالى وأقسم بالمخلوق فإنه قد خالف طريقه محمد صلى الله عليه وسلم لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال لا تحلف بمن؟ بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بمن؟ بالله أو ليصمت من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فإذا كنت معظما لله سبحانه وتعالى فلا تحلف إلا به عز وجل أو أصمت لا تحلف بالمخلوقات أبدا لذلك روى النسائي في سننه وبدو في صحيحه وغيرهما أن رجلا يهوديا جاء إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه فقال يا محمد نعم القوم أنتم إلا أنكم ترددون نعم القوم أنتم إلا أنكم تنددون أي أنكم تجعلون مع الله سبحانه وتعالى نددا ونظيرا هذا اليهودي قال أهل العلم رحمهم الله هذا اليهودي على يهوديته قد علم أن هناك في بعض الألفاظ عند بعض المسلمين تنديدا فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه وماذاك فقال ذلك الرجل اليهودي إنكم إذا حلفتم قلتم والكعبة إنكم إذا حلفتم قلتم والكعبة وما شاء الله ومحمد فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه موجها صحابته رضي الله تعالى عنهم وارضاهم إذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة إذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة وإذا قلتم ما شاء الله ومحمد فقولوا ما شاء الله وحده هنا فائدة قد ذكر أهل العلم رحمهم الله قالوا إذا تعود الإنسان على حلف غير مستقيم كان يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي أو يحلف بالأمانة أو يحلف بالذمة وهذا نسمعه كثيرا عند بعض أهل الإسلام أنه إذا أراد أن يقسم قال ماذا والنبي والكعبة والذمة أو بذمتك أو بالأمانة ثم إذا نصحته وأنكرت عليه هذا الحلف قال لقد تعود لساني على ماذا على مثل هذا الحلف النبي صلوات ربي وسلامه عليه عالج هذا الأمر فأمر الصحابة أن يقدموا قبل قولهم الكعبة ورب الكعبة فنقول هل لهذا الرجل الذي تعود لسانه على الحلف بغير الله نذكره بالله سبحانه وتعالى ونقول له إذا حلفت فقل قبل أن تحلف بالكعبة قل وربي الكعبة وربي النبي وهذا أمر يسير أنه يعدل لسانه السابق بأن يزيد قبل ذلك بأن يحلف بالخالق الذي هو الله سبحانه وتعالى ويقول ورب الكعبة فهذه الآية أو هذه الصورة صورة عظيمة لذلك بدأ بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل مقدمة ثلاثة الأصول فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدأ قبل ثلاثة الأصول بمقدمات بدأ بالمسائل الأربع ثم بدأ بالمسائل الثلاث ثم دخل ثلاثة الأصول ليبين لك يا عبد الله أهمية هذه الأصول الثلاثة ليبين لك يا عبد الله أهمية هذه الأصول الثلاثة في المسائل الأربع قال والدليل على ذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر أهل التفسير رحمهم الله عز وجل اختلفوا في معنى الإنسان هنا على أقوال منهم من قال المقصود طائفة من الكفار ومنهم من قال المقصود الكفار جميعا ومنهم من قال إن المقصود بالإنسان هنا هو جنس الإنسان وهذا هو الصحيح من أقوال أهل التفسير رحمهم الله عز وجل أن المقصود بالإنسان هنا هو جنس الإنسان يقول أهل التفسير أي أن الإنسان في خسران أي في نقصان وعدم كمال في نقصان أي جنس الإنسان في نقصان وعدم كمال إلا وهذا استثناء من الله سبحانه وتعالى ويقول أهل العلم وهذا فيه تعليم لعموم المسلمين أنهم لا يعممون في الأحكام هذا فيه تعليم هذه الآية إلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا استثناء قال أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وهذا فيه تأديب لأمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه أنهم لا يعممون لا يعممون في الأحكام على الناس أي أنك يا عبد الله إذا قلت مثلا لا تقول أن القبيلة الفلانية سراق أن البلد الفلاني كذا وكذا لا بد كما أن الله عز وجل استثنى فأنت كذلك تأدب بأدب القرآن أنت كذلك تأدب بأدب القرآن لا تعمم الضلالة على عباد الله عز وجل ولكن قل إن إلا من رحم الله إلا هناك أناس من الصالحين هناك أناس من الأخيار لذلك هذا الأدب ينبغي على عموم أهل الإسلام أن يتأدبوا به وهذا الأدب قد خالف فيه التكفيريون فإن التكفيريين يعممون الكفر على ماذا على عموم الخلق بل إنهم يقولون ليس هناك في هذه المجتمعات مسلم بل إن المجتمعات رجعت والعياذ بالله إلى الجاهلية ماذا؟ إلى الجاهلية الأولى وهذا غلط وهذا من أبطل الباطل عياذا بالله وهؤلاء التكفيريون لأن مبنى العقيدة عندهم على أهوائهم وعلى آرائهم وعلى عقولهم المعكوسة المنكوسة لذلك يخالفون كتاب الله ويخالفون سنة رسول الله صلوات رب وسلامه عليه بل إن الدين من فضل الله وعزة وجل قائم والإسلام من فضل الله سبحانه وتعالى قائم وإن أهل الإسلام من فضل الله سبحانه وتعالى موجودون وإن أهل الإسلام من فضل الله سبحانه وتعالى ظاهرون وإن أهل الإسلام من فضل الله عز وجل منصورون وهذا ليس هو قول محدثكم وإنما هو قول النبي صلوات رب وسلامه عليه كما ثبت عنه لا تزال طائفة من أمة ظاهرين منصورين لا يضرهم من خبلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة فمن الغلط بل من أبطل الباطل وإن هذا الأمر من محدثات هؤلاء المبتدعة أو المبتدعة من تعميم التكفير عياذا بالله على جميع المسلمين عياذا بالله وهذا وبهذا يتضح لك يا عبد الله سوء منهج هؤلاء القوم وسوء طريقتهم وأنهم لا يستنون بهدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وأنهم لا يستنون بآي الكتاب ولا بأحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى ذكر هنا حالين وقسم الناس إلى فريقين ذكر أحوال الهالكين وذكر أحوال وصفات الناجين قال إلا الذين آمنوا ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفات الناجين وقال قبل ذلك إن الإنسان لفي خسر هذه حال الهالكين ففي هذه الآية ذكر الفريقين ذكر الهالكين والخاسرين وذكر كذلك الصالحين وذكر عباد الله عز وجل المؤمنين لذلك يقول أهل السنة رحمهم الله عز وجل وهي قولة مروية عن الفضيل ابن عياض رحمه الله قل لا تنظر عن هلك كيف هلك فالهلك كثير ولكن انظر عن نجا كيف نجا فالناجون قليل لا تنظر عن هلك كيف هلك فالهلك كثير والعصر إن الانسان لفي خسر ولكن انظر عن نجا كيف نجا فالناجون قليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وإن شاء الله سنكمل تفسير هذه الآية في مجلس آخر وإنما أردت أن لا يخلى الوقت من كلمة أو من درس نستفيد منه جميعا وتقربوا به إلى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى أسأل في ختام هذه الكلمة أن ينفعنا جميعا بما قلنا وينتجاوز عن سيئاتنا والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين